كُمَا تكذبان يساله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ردكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم ايها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن وال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 129-فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان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 129. وليكما تكذبان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 118. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان 119. مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان 111. فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء